لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك يا مخطئ ما أجهلك عجل وبادر أملك يا مخطئ ما أجهلك عجل وبادر أملك واختم بخير عملك واختم بخير عملك لبيك إن الحمد والملكة لا شريف